ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما مضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك.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 لا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي كرط ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إذ والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا. وأصحابنا وذوي أرحامنا ومن أوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا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 الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وما على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم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 وجل احساننا وذهبهم مؤمنا ومؤمنا اللهم ذكرنا منهما ما نسينا وعلمنا منهما ما جهلنا وارزقنا تلاوه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانه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 اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين